ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور والدُّؤُوْف العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود في الرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح Oh.